حصريا على موقع نداء الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com